هذا وعي شديد يعلم السوء إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا وهكذا هؤلاء الحلفون في بيوعهم وشرائهم يا ويلهم فإنه يشتري بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا والله دخل علي بكذا والله اشتريت بكذا والله كلفني كذا كذاب يكذب في حلفه فهذا يا ويحاه يا ويله إنا الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمن قليلة أولئك لا خلاق ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة هذا وعيد شديد ونسأل الله العافية والسلامة ننظر العقوبات لهم لا خلاق لهم لا نصيب لهم في ولا يكلمهم الله يحرمون كلام الله سبحانه وتعالى كلام الرحمة وأما كلام التوبيخ فإن الله يكلمهم كلمهم كلام توبيخ كما جاءت بذلك الأدلة الأخرى في تكليم الله سبحانه وتعالى قال أخسأوا فيها ولا تكلمون كما تقدم معكم في أي كتاب الجمع بين نفي التكليم في بعض الآيات وإثبات التكليم في بعضها في أي كتاب دفعيها من الطراب لا تنسوا ما تقدم دفع إهام للطراب الجمع بين الآيات التي بعضها فيها إثبات التكليم تكليم الله سبحانه وتعالى للكفار وفي بعضها في التكليم فجمع بينهما بعض العلماء بهذا الذي أشرنيه آنفا أن التكليم المنفي هو تكليم الرحمة والتكليم المثبت هو تكليم تقريع والتوبيخ فهم يحرمون الكلام الذي هو يعتبر من نعيم الجنة كلمهم الله سبحانه وتعالى هذا من نعيم الجنة ومن أعظم نعيم الجنة قال قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال عكرمته نزلت في رؤوس اليهود عكرم البربري وهم من يروي عن ابن عباس قال نزلت فروس يهود كتبوا ما عهد, ما عهد الله أو كتموا ما عهد الله إليهم في التوراة في شأن محمد صلى الله عليه وسلم وبدلوه وكتبوا بأيديهم غيره وزعموا أنه من عند الله كتبوه وزعموا أنه من عند الله وأخفوا كتموا الذي هو من عند الله أبدلواه بغيره هذا إجرام عظيم جناية على دين الله جل وعلا وعلى الناس أيضا فإن الناس بعضهم جهال لا يميز بين هذا وهذا ويظن أن هذا الذي من عند الله الذي زعموه لأن ربما يحسن الظن بالعلماء ولا شك أن هذا اللائل فهم يعتبرون علماء عنده يحسن الظل بهم فيخون ما هو من عند الله سبحانه وتعالى ويقولون للناس هذا الذي هو من عند الله فلذلك جاءت جاهد الوعيد شد، وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا أنه من عند الله أيمان غلظة أن هذا من عند الله وليس ثم غيره من عند الله لا شك أنه له وقع يكون عند ولائث الجهال قال وحلفوا أنه من عند الله لألا يفوتهم المآكن والرشاء التي كانت لهم من أتباعهم دنيا كله من أجل الدنيا وهؤلاء علماء السوء أيضا كذلك من حرفوا وكذبوا على الله وعلى رسوله وأتوا بهذه المناهج الفاسدة المفسدة وزعموا أن هذا هو الصواب وهذا هو نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا على الله وكذبوا على رسوله صلى الله عليه وسلم وأتوا ببعض الأدلة التي فيها شيء أو فيها شيء من الشبهة لهم لأنهم يتبعون متشابه واستدلوا بها على باطلهم وهؤلاء يدخلون في هذا الوعيد يدخلون في هذا الوعيد إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمن قليلا داخلون فيه لأنهم يأكلون هذا الشيء أو يعني يصنعون هذا الشيء لأن يفوتهم المآكل والمشارب والرشاء حتى يظفروا بشيء من حضور الدنيا. قال رحمه الله وحلفوا أنه من عند الله ألا يفوتهم المأكول والريشة التي كانت لهم من أتباعهم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المنيحي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. قال أخبرنا محمد بن يوسف. قال أخبرنا محمد بن سمعين والبخاري. قال أخبرنا موسى بن سمعين. قال أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش كذا مضمون عن أبي وائل ما اسمه أبو وائل شقيق من سنة منعم وهو أكثر عن ابن سعود أضي الله تعالى عنه والأعمش عندما من, من الأولاد من الأولاد الصغار لعمش اسمه اسمعيل لعمش ما تدري ما عندك سليمان بن مهران ما كنيته أبو محمد عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله ومن هو عبد الله إذا أطلق ولا سيمه والراوي كما رأيت أبو وائل نعم المسعود ما كنيته يا عبد الرحمن أبو عبد الرحمن أحسن قال عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان فيه ثبات صفة الغضب لله جل وعلا وفيه وعي شديد الذين يحلفون كذبا ليقتطعون أموال المسلمين ويزورون ويكذبون وينصبون, أيضا وينصبون أولئك من يسمى بالمحامي لأجل أخذ أموال المسلمين ظلما وعدوانا كله وجاه وساعد قوي فيتسلط على أموال الغير بوجاهته ومكانته ومسؤوليته وكذلك أيضا ما عنده من المسائط يتسلط على أموال المساكين هؤلاء والله أنه خاسر ما هو رابح أبدا وإن حصل على شيء من اللعاعة فإنه خاسر من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ المسلم لقي الله يوم القيامة عليه الغضبان صلى الله العافية والسلامة ويمين صبر يقول الحافظ بفتح الصاد وسخون الموحدة قال يمين الصبر هي التي تلزم, أو تلزم ويجبر عليها حالفها هذه هي يمين الصبر التي تلزم ويجبر عليها حالفها فقال صبره أصبره اليمين أو فيقال أصبره اليمين أي حلفه أو احلفه بها احلفه بها وهذا يكون في مقاطع الحقوق يقول احلف على هذا الشيء وتلزم اليمين هذا يمين صبر فيحلف كذبا من حلف على يمين صبر أي على يمين قد لزمته وهذا يكون في مقاطع الحقوق وعلى يمين قد أجبر بها في المحكمة وقال لو حلف فيحلف كذبا والعياذ بالله والصبر في النغة هو الحبس قتل صبرا أي محبوسا وهذا حبس على هذا اليمين قيل له حلف على أن هذا لك فألزم بها وأجبر عليها فيحلف يمين صبر أي أنه أجبر على هذا اليمين ويكذب في حلفه فالنجس صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبر أي يمين ألزم بها وأجبر عليها وكذب في هذا الحلف فهذا وعيده هذا هو لقي الله عليه رضوانه. هذه هي من الصبر التي يجبر عليها وتلزم أو تلزم صاحبها وتوجه إليه ويقال له حلف فيحلف والصبر كما تعلمون أو الصبر باللغة في سكون الباء بمعنى الحبس قتل صبرا أي قتل محبوسا قال رحمه الله عن عبد الله قال قال رسول الله من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمن قليلا إلى آخر الآية أولى تجار كذبة وهكذا هؤلاء ناس يقتطعون أموال الناس والكذب ويحلفون كذبا كما سيأتي السبب الآخر كما سيأتي بالسبب الآخر أنه يحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا ما لم يعطاه وهذا يأخذ حق الناس التحاكم ويأخذ حق الناس بالباطل بالأيمان الكاذبة إلى آخر الآية فدخل الأشعة ابن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فقال كذا وكذا فقال في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدت، فقال هات بينتك أو يمينه هات البينة أو يمين هذا الرجل سنزمه باليمين، قال ما عندي بينة، قلت إذا يحلف عليها يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر ما ينفع هذا الحلف يخسر، وسيحلف. هذا الرجل لكن ما ينفع هذا الذي لا يتق الله سبحانه وتعالى ربما يحلف ويتورط. قال قلت إذا يحلف عليها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منحنف على يمين صبر ما معنى يمين صبر عند من نعم احسنت أي يمين تلزم ويجبر عليها حالفها والصبر لغة الحبس قال من حلف على يميني صبر وهو فيها فاجر يغتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان قال أخبرنا اسماعيل بن عبد ابن طيب قال اخبرنا اسماعيل ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أخبرنا محمد بن عيسى جنودي قال أخبرنا وهو وهرايت صحيح مسلم عن من سيذكر بعده إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أخبرنا إبراهيم ابن محمد بن سفيان قال أخبرنا مسلم ابن الحجاج قال أخبرنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة ابن وائل ابن حجر عندما نسأله عندك سماك بن حرب عن عكرمة ما حال روايته عن عكرمة نعم أحسنتها ضعيفة عن عكرمة إلا إذا رأوا عنه هناك استثناء استثناءه العلماء في رواية سماك عن عكرمة أصل فيها كما يقول ضعيفة مطربة إلا إذا رأوا عنه سفيان الثوري أو شعبة أحسنت فإنهم ذكروا بشعبة أنه لا يأخذ عن مشايقه إلا صحيح حديثهم وهكذا السفيان والمقصد السفيان هو الثوري وأما عن غير عكرمة فهي مستقيمة كما تعلمون عن سماك بن حرب عن علقمة ابن وائل بن حجر عن أبيه قال جاء رجل من حضر موت ورجل من كندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكندا من حضرموت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي فقال الكندي هي أرض في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينه هي تعطى زرعتها إذا كان له بين فيأخذ أرضا وإن زرعتها ويحصل صلح إذا كان لا يعلم أنها أرض وزرعها بناء على شبهه ينبغي يصلح بينهم وإذا اغتصبها فليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق يطلع زرعه ويمشي له إن حب يقلع زرعه غلعه فليس لعرق ظالم حق في شيء لكن كان بنا ذلك على شبهه فإن بغين يصلح فيما بينهم يحصل بينهم صلح أم إذا كان من باغيا جاء الدولة لها ساعد قوي فليس له حق في الأرض تعطى صاحبيه ويعلم أنها لهلان ثم يقصبها قال إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي فقال الكندي هي أرض في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرم ألك بينه هذا لابد للقضاء أن استعملوه واجب عليهم أنهم على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين هذه قاعدة صحيحة يدل عليه نحو هذا الحديث فلا يحكم مجرد الأقوال فإن بعض الناس ألحن من غيره بالحجة فلا يحكم مجرد الأقوال على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين يقال لك لك بينة فيما تدعيه إن أتى بالبينة الحمد لله وإن لم يأتي البينة يرجعنا الثاني هات يمينك حلف أن هذا لك فإن أخذه وحلف كذبا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمن قليل الآية وعيد شديد ما ينفع هذا وأمره إلى الله جل وعلا وإن صدق الحمد لله فهي له ولا شيء عليه قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يباني على ما يحلف عليه قال ليس لك منه إلا ذلك فاجر وغير فاجر ليس لك منه إلا اليمين احلف ويأخذ وأمره إلى الله ما لنا لهذا ما عندك بينا سألناك البينا ما عندك بينا طيب إن كان عنده شاهد واحد فقط عنده بينا ضعيفة شاهد واحد يشهد أنها له فماذا الحكم يكون؟ نعم الشاهد اليمين الشاهد ويحلف يمين هذا على خلاف بين أهل العلم وياخذ قال فلك يمينه قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يباني على ما يحلف عليه قال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف له فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لَإِنْ حَلَفَ مَا هِيَ أَمَا هُنَا مَا إِعْرَابُهَ يَوْسَامَةٌ أَمَا لَإِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ مَا هِيَ أَمَا يَوْسَامَةٌ يا أبا محمد ما تدري عند من عبد الفتاح عبد الفتاح يقول تفصيلية حرب السفتاح بمعنى ألاء حرب السفتاح نعم قال أما لإن حلف على ماله لا يأكله لا ظلما أما لإن على ماله يأكله ظلما إن الله وهو عنه معرض إله إن الله قال أخرجه مسلم في الإيمان باب وعيد من تطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار فهذا خوان فيه زجر عظيم جدا ونهي أكيد فعلى المسلمين يتقي الله في حقوق إخوانه المسلمين أين هؤلاء الذين يأخذون حقوق الناس من هذه الأدلة يا أخي غفلة عندهم قلوب قاسية والعياذ بالله والله, والله هذا كاف في الزجر هذا الحديث مع الآية كافية في الزجر أنك لا تتجرى على حقوق الناس ولو كان شيء نسيرا ولو قضيبا من أراك انتبه تأخذ شيئا ما هو لك وتحلف الايمان أنه لك وتجمع بعض الشبه وبعض الحيل والعياذ بالله تخلص بهذا الأمر ما ينفع عند الله جل وعلا صلى الله العافية والسلامة الورع عند كثير من الناس ضعفه وتلاشى بل عند بعضهم قل عدمة عند بعضهم قال ورواه عبد الملك ابن عمير عن علقمة وقال هو مرء القيس ابن عابس الكندي وخصمه ربيعة ابن عبدان هذا نكتفي به إن شاء الله بقية حديث البال سيسوقه